ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو و ا ل آ ص ى ولرجال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله